فوجدناها مليئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا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 أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا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 كَتَحَرَّرُوا رَشَدًا وَأَنَّ الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُرِدْ ويسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد. ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن أجد, ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُنَّ رَجَاءً خَالِدِينَ فِي خَلَدَةٍ حَتَّى إِذَا رَأُوهُمَا يُعَدُّونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِراً فَسَيَعْلَمُونَ مَن أَضَعَ فُنَاصِراً وَأَقْلُ عَدَدًا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 من يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغ رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا